بسم الله بارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. هذا السائل رجل عليه قضاء من رمضان ولم يقض حتى دخل عليه رمضان الذي بعده بغير عذر وإنما تقصيرا منه فماذا يفعل؟ عليه أن يستغفر الله عز وجل وينتوب إليه ويصوم. ما, ما بقي عليه بعد, بعد رمضان يصوم عليه الذي بقي عليه بعد رمضان الذي دخل وهو لم يصوم فيصوم الذي بقي عليه ويطعم عن كل يوم مسكينا نعم عليكم يقول رجل, رجل غاب عن بلده فترة من الزمن لغرض الدراسة وقبل أن يعود لبلده ذهب للحج وهو قد نوى مسبقا قبل ذهابه للحج أنه إذا رجع إلى بلده عمل وليمة ولكنه يخشى الآن إذا عملها أن يظن الناس أنها بمناسبة عودته من الحج وقد يقع في الرياء فماذا يعمل؟ هذه الوليمة التي يقيمها البعض بعد عوده من الحج لا أعرف لها أصل في الماثور وفي هذه السلف. الصالح رضي الله عنهم ورحمهم بل إن بعض البلدان أصبحت عاده مكلفة جدا للحاج يعني لا يقنع الناس منه إلا أن يقيم يعني مأدبة كبيرة جدا ولو عمل شيئا يسيرا أو قليلا ما يقنع الناس منه بذلك وهذا كله من العمل الذي لا نعلم له أصلا في هدي السلف نعم السلام عليكم يقول لدي محل واريد ان اجهزه كمركز للحجامه فما مقابل وعلما بانني ساخذ مقابلا من المحجوم فما حكم هذا العمل أخذ اخذ الاجر على الحجامه جائز وان صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الحجام اجرا فاخذ الأجر على الحجامة جائز، لكنه ليس من الكسب يعني المفضل أو الكسب الجيد كسب الحجام ليس من ذلك نعم. صلى الله يقول في العام الماضي في ليالي أيام التشريق كنت أبيت في العزيزية وما أنهي في منها إلا أقل من ثلاث ساعات في كل ليلة، فهل يعتبر هذا مبيتا؟ ثلاث ساعات لا تعتبر مبيت وإنما المبيت أن يمضي أكثر من نصف الليل ان يمضي أكثر من نصف الليل وثلاث ساعات لا تعتبر مبيتا نان يقول وكم علي من الدم إذا كانت غير معتبره. إذا كانت غير معتبرة عليك دم واحد لترك المبيت عليك دم واحد الذي هو ترك المبيت وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن من ترك نسكا فعليه دم نعم الله عليكم يقول ما حكم الذهاب لمسجد ذي القبلتين قبلتين لغرض الصلاة فيه وزيارته هذا المسجد قصده بالذهاب اليه للصلاة فيه لا أصل له لا أصل له وإنما الذي في المدينة مما يشرع لك أن تقصده للصلاة في مسجدان هذا المسجد المبارك مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ومسجد قباء وما سوى ذلك من المساجد التي يتكلف بعض الحجاج والزوار الذهاب إليها للصلاة فيها هذا كله لا أصل له ولا دليل عليه نعم صلى الله عليكم السائل السابق يقول في سؤاله الثاني وطفت الوداع في ليلة الرابع عشر ثم نمت وتركت العزيزية في الصباح فهل طوافي صحيح وهل علي دم إذا كان طفت الوداع وأصبحت مرتبط بصير الحملة وتحرك الباص وحصل يعني تأخر في تحرك الباص ونمت منتظرا فالذي يظهر ليس عليك شيء في ذلك نعم السلام ما الافضل في حق الرسول صلى الله عليه وسلم ان يقال الرسول او النبي كلها صحيحه كلها صحيحه والنبي عليه الصلاه والسلام قال لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى ابن مريم فانما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله ولا حديث التي ارويها الصحابه الكرام رضي الله عنهم وارضاهم عن النبي صلى الله عليه وسلم تارة تنتهي بقول الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم وتارة تنتهي بقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. صلى الله عليكم يقول كيف أصوم يوم وأفطر يوم وما هي الأيام بحيث أتجنب الصوم المكروه وإفراد الجمعة؟ إذا شرعت في, في ذلك فإنك تصوم. يوم تفطر يوم مستمرا على ذلك ولا تصوم صوما فيه نهي يعني مثل صيام يوم العيد فهذا حرام حتى لو كان الإنسان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفرد يوم الجمعة بالصيام ولا يفرد يوم الجمعة بالصيام فإذا صام الجمعة يصوم يوما قبله أو يوما بعده نعم صلى الله عليكم يقول كيف للإنسان أن يتقي الرياء بقوله إن صائم هذه الكلمة لم يقلها من أجل الرياء وإنما قالها من أجل دفع شر من تعرض له بالأذى ولهذا المقام الذي تقال فيه هذه الكلمة واضح قال وإن سابه أحد أو شتم فليقل إن مرون صائم فوإنما قالها في هذا المقام من أجل دفع شر أذا من اعتدى عليه بالسباب والشتم ونحو ذلك نعم ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات